Bismillahirrahmanirrahim I'm just Tidak. فساءهم عدا وبيهم جنة عدن يا تجري مياه تحتها النار تجري مياه تحتها النار خالدين فيها أبدا رضيا.